وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الْأَرْضُ والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا